Altyazı وَنُفِّهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ 117. يحسبون كل صيحة عليه هم العزو فحذو الله لنوى رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سعى تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين وَتُنْفِقُوا عَلَى <مضحون> يقولون لا إله جملا المدينت لا يخرجن Allah'a a <laughs> a يقوم الموت فيقول رب لو لأخضتني فيقول رب لو لأخضتني إلى أجل قريب والله قبير